وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلُهِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لا صالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ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 وَإِذَا قَالَ بُو إلَى أَهْلِهِمْ قَالَ بُو فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ